بان شكور او يوبقون بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم مما حيص فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَن نُّضِيعَ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَكَ بَاطِلًا مِنَ الْأَثَامِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ يقيموا الصلاه وامروا بالشورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون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 ولمن انتصر بعد فأولئك ما عليهم வலமனின் தரபிபல இமலி சவிமஸ்தவீர் வாழல்ல வீணி மூணர் سَوَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ مَثَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَرَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ كَلِمٌ عَظِيمٌ مِنَ الْأُمُور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمْ مَا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ لَئِنْ أَلَا مُرَدٌّ مِنْ سَبِيل